بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد